في نادل بوخيم دم بقاصيل كاس بالدم بالدم, بالدم بالدم بالروح بالروح بالروح شد جروح على أي ضمير شد جروح على أي ضمير الكاتاي نار بالدم بالروح بالروح بالروح عز براقك شك جروح آلق يا ضمير القتايف عز براقك شك جروح آلق الكتا على ضمير الكتاي مع السفر على ضمير الكتاي ضار المخيم ورصاص الكتاي جند قبالة حوراسو بثعال يل الأرض بتشهد تشهد لينا والنار على اللي عاد شق جروح على يا ضمير الكذايب عس فراقك جروح على يا ضمير الكذايب نار المخيم ورصاص الكذايب مشلوبك بلطة حرص وبتحار على الطراوي ينادي المخيم دمك واصيل الاقصى